اختيار الأصدقاء للصداقات أثر عميق في توجيه النفس والعقل ولها نتائج مهمة فيما يصيب الجماعة كلها من تقدم أو تأخر ومن قلق أو اطمئنان وقد عني الإسلام بهذه الصلات. التي تربطك بأشخاص يؤثرون فيك ويتأثرون بك ويقتربون من حياتك اقترابا خطيرا لأمد طويل إن هذه الصلات إن بدأت ونمت نبيلة خالصة تقبلها الله وباركها وإن كانت رخيصة مهينة ردها في وجوه أصحابها قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاخ يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون ان الاسلام دين تجمع والفه ونزعه التعرف الى الناس والاختلاط بهم اصيله في تعاليمه وهو لم يقم على الاستيحاش ولا دعا أبناءه إلى العزلة العامة والفرار من تكاليف الحياة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم رواه الترمذي ذلك أن الإسلام شديد الحرص على أن تكون شعائره العظمى مثابة يلتقي المسلمون عندها لعلهم يتعاونون على أدائها ويستوحون من جوها الطهور عواطف الود المصفى والإخلاص العميق وعلى هذا الأساس نتخير الأصحاب رغبة في الصداقات أو نتركها زهدا فيها ولاختيار الصحبة الكريمة شروط أولها أن تتبرأ الصحبة من الاغراض وثانيها أن تخلص الصحبة لوجه الحق وثالثها أن تولد وتكبر الصحبة في طريق الإيمان والإحسان وهذا هو معنى الحب في الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي رواه الإمام أحمد